Oho Oho Oho Oho يا الجفاتك سِعلينا ترميه وزارك علينا خصبي تتحدّت شتتنا بعذارك علينا يا الجفاتك سعلينا ترميه وزارك علينا خصبي تتحدّت شستتنا بعذارك ظروفك دوم تقصبنا نعيش الهم ونتعلّنا وأيامك تعذبنا ودنيتنا بلا معنى ظروفك دوم نعيش الهم ونتعنى وأيامك تعذبنا ودنيتنا بالأمانة آه آه آه آه آه القصص صارت عناوينك واخبارك ومن يصحبت العب ويغرق في لظان عناوين القصص صارت عناوينك واخبارك ومن يصحبت العب في لظان عايده جفاتك سالينا علينا غصب تتحدت شتتنا علينا عايده جفاتك علينا تملي علينا وصبيت تتحدى تشتتنا بالعناد ما دامك يا الجفا باقي تعاندنا بأفكارك ترانا نحضر ولا نقرب من خطر ما دامك يا الجفا باقي تعاندنا بأفكارك ترانا نحضر ولا نقرب من خطر علينا يا جفتك علينا تلميه مزارك علينا تصبتت حد تشتتنا بأعذار علينا يا الجفات اكسى علينا تلميه مزارك علينا تصبتت حد تشتتنا لله دار ما فيها سوى الأحزان ترسيها غرقنا في مشاكل تعبنا من بلاوي لله دار ما فيها سوى الأحزان ترسيها غرقنا في مشاكل تعبنا من بلاوي علينا يا جفاتك س علينا تلمي وزارك علينا ضبته علينا يا جفاتك سعلينا تلمي أوزارك علينا أصبتت حتى تشتتنا بأعدارك أوه أوه أوه, أوه, أوه